لكم بلقيشن أوت. نمبر فوريتينغ ألتا. وبعدين هنلكم شاء الله قلنا لو جالي ولو جالي عليه. لو جالي طيب لو جينا ليه نقول اننا نخش في الايه في مرحله الميل فجريا الاولر كانت ممكن تنح بعوبتي شكلها عامل كده سوبرفيشال اند سنت اوبستي مينتميها فنلاحظ ان جات اسمها نيبولا طيب ممكن الكورنيال اوبستي تحت بحاجة متوسطة كده دي متوسطه اسمها ايه غا نايبولا طب لو الكورنيال اولثر ثابت مكانها زي ما انا باين كده دي ديب كورنيال اوبستي اسمها ايه يا جماعه إسمها لجومة إلى أول غومتلكيشن بالليه؟ بالليه؟ من بلدي أسمى الكورنيا الأوباست بإنسان حضرتك ممكن تقول لي أنواع الكورنيا الأوباست يلا سوفرفيشال فنت أوباستي إسمها نولا انترميديات أوباستي إسمها ناكلة أنا ديب فنت أوباستي اسمها لجومة طيب، هل لجومة لنا نتبسها دي يا جماعة الآير الثالثة اللي إليها لقدر عنوها لحاجة والآير الضيط طيب الضيط أبط فيه شكلها ش انا بقول النظر ده ليه القضات يوردوا الفكر طب ابني يا يا ده هنا مين ده اللي لاقي هذه اللي حكومه مش لاقي فيها حاجه فبيسميها حكومه مرض نوع... يا جماعه حكومه مرض يا امم يحصل نبره او ماكره او لقومه من النوع النون اغرى أم اما دي بنسميها ايه اللقومه ايه دي لكومة ولازق دي اللقومه ولا دي دي اللي انا اسميها لقومه اجرب اما احفر لقومه اظهر هنقولها شاء الله المهم طبعا عندكم إن ان اللقومه از اللقومه القالب اللي احفر دي من النوع الايه النوع الازرق تبقى الكورنيال اظهر ممكن تحب ديجله او بنجله او بلقومه من يعني بعد شوية كده لو انا قلت لك ايه اسباب اللقومه الازهر رقم واحد إيه؟ في قلب اظهر الرقم واحد من أجزاء هذه اللقمة non-defrading أرث في تمر كمان. أقول له 20 نار. يبقى أول سلعة أجزاء اللقمة non-adren. إحنا نتكلم عن الأرثر non-imp non-defrading. أول سلعة هو non خلاص. الجديد إن القرنية الأرثر ممكن تنجح في حاجات تانية. أشكال غريبة. ممكن القرنية الأرثر تنجح في حاجة ما abnormal كرنية عزينا هزي البسر لكراتك ديشة تسدود ريشن بل كله معرفين هل تعرفيني كلمة ده؟ موكر الكرنية أول وقت تجدين بالبسر لكراتك ديشة تسدود ريشن كلمة دل عائل واحدة, واحدة. موكر الكرنية أثر بلحي بحاجة ما أتحدث ما أفاسل نعلم كيف يتحدث في فاسل ومعنى أفاسل الكرنية أثر الذي أسمعه قدام خضاراته جديد يلحمل بنعمل ايه؟ نبتين حفظة بالأثر هنا ايه؟ الفايبروز في النهارده بيقول يا جماعه يا على الالمي الربط والابر وعض الريزيه اللي بتيجي من التني العيان ده مش عارف العيان ده طيب مش عارف يكون فايبروز عنده حاجه اسمها انترسيشن سكارنج دي لما كده بتعمل ايه فايبروز دي عند مثلا العيان اون برينس العيان بيعرفوا دي دول العيان عندهم كولاج جديد مالهم العيانين دول يا جماعه عندهم قدره تكوين السكارنج قليله عندهم ايه بقى انترسيشن عشان انت, إنت عالي مش عالي بجول سكار مين بيزها؟ الابنية مستنيت لا ديش مش تطفع اشياء بيزها حارق انا هنزل لها في نفسي وهيه؟ ورسيها الكرنية القوصة في لحظة بايلي بيزت و ده تبريت سكار تبريت سكار يا صالح اذا الكرنية هو اللي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 طيب ولكن الكورنيا الاضطراب دي فيه مكان فيه في مكانها هنا في هذا المكان اتكار ضعيف لو الكار ضعيف يا جماعة ممكن ضغط العين يجي زي كده ما ياخدش حاجه يجي كده ما ينفعش لو بقى هنا بقى ان ضعيف ممكن يحصل ان الكار ضعيف ها أنا قال لكم ممكن يحصل منظر ده ممكن يحصل بانجري اما المنظر اللي هو ده بنسميه كيرات اكسيدير كيرات يعني يعني كورنيا اكسيدير يعني بالجِم صاروا على كمّس على مثلاً ولي ما هو التفinition أو كيراتيك تيزي؟ ها بالجِم وما بترون بترون من السكر؟ لا بالجِم بقى الفريق ده 300 قط من إيه كيراتيك تيزي ما هو التفinition أو كيراتيك تيزي ما هو التفinition أو كيرات يعني رجع نقوله تيزي أنا بقوله ده كده هل الايركس ده له علاقه بينا؟ حد الجراد قالوا الايركس له علاقه بينا ولا لا؟ لا ايه؟ في منظر شبه ده خدت انا اهو ولا عنده بوزنج كورنيال كوت قال لا ما جاي ده ده جاي ده بالظبط. شوف يا ايه ايه الجديد, إيه الجديد؟ إيه ممكن الايرس لاقي له هنا ده بقى مش هيسميك كراتين ايه الفرق ما بين المنظر ده والمنظر ده؟ ده وده displasing not contain iron but displacing a cosine or the اسمه كاديزيا ولا اسم حاجه ثانيه خالص هناخدها النهارده اسمه استفيوما وده مش موضوعنا في ايه الفرق ماشي هسالك سؤال الجاديك تييز اللي قدامك دي اللي قدامك دي بعد ايه بعد صفر صح فانت غير ايه بعدها ما الجاديك تييز اكس او ترو يعني بعد طب دي كانت الجاديك تييز لو كانت بعد بقى ده بابي الكورنيال اوتار تاني حاجه بصوا يا جماعه العين انا هكتبه قدامكم ده عندي ايه كورنيال دي سنترال ولا مارجنال مارجنال كورنيال في بقى لما فعلت إيه؟ ويضع جدا من الأرثر وممكن ينحمه بعض بعض عاد المنظر دا اسمه ايه؟ اسمه سودو تريجيام بصنا على رسمة قولني ما هو دفينيشن اف سودو تريجيام أولا جانا الأول مرة أفاول دا كونشانك طيبة becomes the advent to the base of the eyes. صح؟ kun konektiivit muuttuvat ajan jouduttavilta, se ei kestä, jotta se tapahtuu. Minkä alkuperäistä sanotaan on aivan eri. on on أفضل الأطعمة الصحيحة. بيرامزها عنده. الأفضل. إلتو كونديشنز إيش هتفيل؟ لازم الأفضل تكون نيبلا. ولازم الأفضل الأفضل راد يكون في في <تصفيق> مودوس أو إديان يكون هنتصيبة. نح حاد خلا حدراتي ست حاجات نيبلا. ماكله صح يا دماغ؟ وخذ لعيب. فاتت كراتي بزيت بروتين. طبعا هيتناش. بس تكير تعرف ليه؟ يأكل السكر الفيت. النمل. نبل ومبل ولقوم السكر النمل ياكل دي حاجه عندهم عشان ياكلوا النيون النمل نبلة السكر التين توت ديجر والكر التين توت ديجر كده بتتفسر فكر النمل ياكل السكر ده النمل <تصفيق> <جهور. نبل>. <تصفيق> السكر لابد التابع بجرزي بك التريجاب اللي عندها واو فولد لقيته سودو تريجاب هل في تريجاب من السودو؟ ايه ايه ايه طبعا لو قلنا السودو اللي في ايه ماذا سودو؟ يعني يا بس أنا حدش يعني ايه البيت ايه أنا ممكن أديكم فكرة عن التريجاب الحقيقي هل جاء الي فيهم؟ بسودو اتب التريجاب الحقيقي بايه اللي بيحصلوا؟ اهو تاني خالص برضو تاني خالص قال هنفهمكم التايب ده بص البنور وده الليد ده هو. والليد ده متطفى من جوه ليد من جوه دي يوجا ميمبرين هو مين كل ده تايب كل ده اللي انتوا مش شايفينه كده كده كده على مين ها داخل على الايه القول المنظر ده اسمه تريجيوم مرضه تقريبا نفس الرنج اهو ده اسمه ايه الثاني ده سودو تريجن صح؟ تفرق بينهم كلينيكال لو انا جبت كلانس رود ايه ده؟ بتعدي ليه ودخلتها من تحت السودو تريجن في مسافه عادي ولا لا؟ اهو في مسافه هنا اهي صح يا جماعه طب ايه رايكم لو جبت نفس الكلانس رود وعفتها تحت من التريجن هيعدي ولا ما يعديش؟ ما يعديش ولا في جدول يقارني ما بين السودوتريشان والإيه؟ والسودوتريشان مواقتة أهم نقطة في الجدول هنا قلاصرود كان بانس امدر إيه طح كان بانس امدر إيه تابعوين بانس تريجيام كان نوات دانس امدر إيه هذا الموقف؟ شو عقل الى باتش تبالكورنيا القطة الموكي تنهي من بعض مورمال إسكار الضعب تلو؟ فاسد نبيولا بص عظمانتها باوروهي العيانات عانده ايه؟ شممكن بقى شكر السورة طبيعة ليه؟ دي لازق فيها من الايه؟ فولت من الكونشانك طيب وقوة لل ايه؟ شوزت فيه؟ ايه, ايه لو جيت من القلم وعددان من هي عادي من ايه يعني ايه دي؟ يعني كلاس روز تان Under its it will either shrink in the are this. But I'm not wishing complications in the backside. I'm going to say that we are the is the وامامه الكرافي كتير دي فالجنج او ايه مش دي سيتو؟ فالجنج او او ها؟ كورنيا الاسكار يا جماعة؟ طيب. من قولنا الكمبليكيشن يا جماعة اللي اتكلمنا اعمل حصة دي بك قولنا الكورنيا الاسكار دي عشان تلحم لازم أساكن لازم يدخل لها ايه؟ لازم يحصل كومبليكيشن اسمه هسكولرايزيشن دي بقى ان البروفيت ممكن في السوبرفيشال او زي ما انا كده بنسميها سوبرفيشال هسكولرايزيشن ومقابل البروفيت ديش هنا الديب لاير اوف ذا سو بنسميها ايه بقى و ديكلاند عايزين نعمل مقارنه يعني نقارن ايه وهم اخذوها بين دي عندي دي بس اكبر الاشياء ده لو ده انا مش هو انا قلت انا هقول لكم اهم فيها عايزين دي دي لو أنت عرفت الاوريجين اوف ذا بلوت بتاع بتاع البكتريال باكتريزيشن الاوريجين بتاع دي يعني بص انا عيان عندي توبوفيشل اظهر طب يا suppose. ي يكون جان كايمان. برضه هنا في كلاسنا يكون جان من يكون جان كايمان برضه ما عندي مشيئة. هذا السطحية دي من الكونجاك تايفال، الله بده تعنيه من دي، ما سكولاريزيشة هاي. العطر هتبقى دي هاي. دي كونجاك تايفاي، ودي مين بس ناعي هاي؟ دي تايفال، الله بده. ولكن الأورجين مش من الكونجاك تايفال، الله بده. ما الأورجين هاي؟ في على ينش من المراج ويكملوا من ناعم يكش هنا كل. كلنا عارفين العطر يمشي عنه مبرة، يخلق ويخلق ويخلق حد الثلار اسمه anterior ثلاري اطلع ويطلع ال deep-particularization بتطلع عنه؟ بيطلع من هنا ويمشي من البروزيز التاني شغيل دي هي دي اللي هو بقى deep-particularization يبقى superficial-particularization origin من كنت مستقيمة هنا origin من الانتيريو ثلاري بروزيز دي run-in-superficial-stroma دي run-in-stroma دي run in superficial تروح. كان ريد ذايب. أصلاً ادري كان عربي. اللي بثيليا. دي كان مو ريد ذايب بثيليا. يبقى الأورجن يلا. الأورجن صحيح. يلا الأورجن. لا توجد ذا كان ريد. لا إني ذي. ديون ذا دي بتروح عند كان مو ريد. لا الفرق الأساسي لأنه في لو أنت مفصل عن ال area أصلاً. هتلاقي برضه ولا ماشي مكملتها اه بصيت هنا شوف الخط ده شوف خطه اه خط يعني انا راوتر عيان جدا وايه البرودباند دي هي من الريمبر كده وماشيه كده كونتينيووس مفيش حدا قطعتها برودباند دي ماشيه مفيش حاجه قطعتها برودباند دي كونتينيو ولا اه دي ايه لكن بصوا انا شايف البرودباند ده ماشي لما اجي اطلع الاريا اوف ذا ريمبر زي البرودباند دهين ولا دي دي فمش باين يعني لوضه المشي من هنا كويس وبعدين اكتفره وبعدين ممكن يبقى يظهر ثاني قدامي يعني بصوا العيان ده هبص عن الوضه دي تلاقيها ماشيه كده كويس واكتفها وبعدين ظهر الثاني ماشي وعلى السبق وبعدين ظهر الثاني كده فاهم فكرة؟ يبقى البراكس مثل ذا سوبيرفيشل بات كنوزي احطها عند الليمبز كنتي لو اقرب طب ايه الفرق بين الكولوزي احطها عند الايريا او هات شوف انت منين بتشوف بس يبقى اقربها ايه عند يبقى دي كونديشنز على اليمين ودي تاب دي از ذا ريمينر قالك طبعا عند ان البلوكس دي سوبيرسيشن فاول ديفاين ولا هي <تصفيق> ديفاين كلاسين وان ديفاين ورايت اكس ترادي ايه ديفاين ورونها يبقى جامد ايه يبقى دي دي دي دي, دي خلاص يا طب يا دكتور والله دلوقتي ها دوبر دي طلعت هو دي اللي بالظبط العداد على اللمبه طب كونتينوس از ايه از ايه بيبقى نشوف عرفت ان دي دي ماكسولايزيشن ودي مكانها يا سلام انت عايز ال دي از طب طبعا علاج سباتيشال ماكسولايزيشن غير علاج الايه هاي معايا معي ان انا عرف حالة بلوطة بالشغل واتشل ولا ايه؟ ولا ديني ماشي يا جمان؟ خلصنا الحمد لله ان بقى؟ ان ارد بقى على المصيبة السورة اللي اتناها بل فوريدي لأرد طبعا حدقكم ايه اللي يخلي الألسة بل فوريدي؟ هنزمتها بقى بل ايه اللي يخلي الألسة بل فوريدي؟ لا انا اردتوكم حسن فقط اردو جريبنا ايه؟ قوي أو مناعة ولا يلا بالجلد عنده عنده اللي يخلي هو قاعد معاكم إن العينه حصلوا يبضرت العين يشتاق يروح على مع صابن عشان كده عنده بعض وقت عليه منعزل حار منعزل حاجاتي من النص ده على الحمولة ينتقروا المفصل لو زاد تروح صار لك إيه؟ بالفوريش إذا سويت بالفوريش إنه واقع خضن إنتريز في الانترا أصلاً برجع الآن على عيني الآن عمل حاس العين كه عشان كده تعرف العينين بتعلم من العين بقعد مستشفى وين وعنده عيون ليه بنتجيب الحاجات اللي هي ملينين ليه في الحمامات اللي وقت لسه عندي أرزة اللي هذي من الساعة دقيقة لما تعيش وسط العلاج، لما نيجي على علاقة أسر في المدرسة هتلاقيه لاكتزف وعندي صبر تعلق الأسرة أيه ليه ليه تيجي لاكتزف وحاجات منعكروها تعبودي دوت تعبودي إيش تعبودي في الرقية خلاص ناجا يا هيكلا البنات ال ال في الخراب وهم السبب اللي بيعيشوا أولادهم طول عمرهم بإنسان أنا أنا شخصياً هذا من هذا الموضوع ده الولد الصغير الولد صغير عنده سنة ولا سنة ما تريد أن يعمل على العناس إيه نشكلة يعني؟ النظافة تقيلة تبقى وقت حقاة تستكيل وقت تشتوفه وشعب إيه؟ ع عملها؟ أهي نشكلة عاد عملتها تاني لإذن النشاء عاملك يا بابا عامل <تصفيق> طب هو الكلب ماذا؟ والآنين إذاً لدي الكلب ده ماذا؟ عاد يحس الموضوع التي تفكينها حاجة حراحة لقيش كل حياته عنده أثناء موضوع لا تفعل <تصفيق> بس بس حاجة لا تفعل حاجة لا تفعل حاجة تفعل ليش من جدا تفعل كل ما يلاقيه يوحك عاك عاك ده عندي تفعل ده الله تفعل عليك لا تفعل يا مو تفعل والله ليش خلاص يا أرغاك ما تقتربش لما تنقل علاج الروني الأيصر ايه لك فبضلو بالبداية، أن البوليشان ده مصيره يعمل على ما كانوا يعني عندي البوليشان اللي أثرى في القرآنية، مسمين البوليشان اللي يقتصر في القرآنية، برسالة البوليشان، وعندي البوليشان كه يمكن البوليشان اللي يعني نسخهم من هنا كده، لأن هذا واحد إيه؟ يكون اسمه ده هتطلقه Preferal Differential وتقول لي ده Preferal Differential Large أو Small ده Preferal and ايه؟ and Small Differential شوية كده وهناخد ال Differential اللي هو Preferal and ده Preferal and Small Differential ده Preferal and Large Differential تعالي تريد Preferal and Small Differential Referral Small ما اللي أعصه له أول من إيه انتلودي من الرواتير يا حمال ويطلع يطلع لو اللي الزكروة ديكوان بدأ يطلع انتلو عموزة اوصيب شفر العين في ورمج ببنطير يا حمال كلها. كلها يمكن الايرس يعرب من هنا اوي تسيبت الكلاش اهو ايرس اقرب من هنا جدا طو بعدين؟ ممكن يا جماعة البيتفوليش انت هو بيلحم ينزق لين؟ اهو سيب؟ قبل البيتفوليش هو بيلحم معاه حفة ايه؟ كاد معاه حفة ايرس لحظ ان الانتين تجامبر هنا كل لابسه ليه الانتين تجامبر هنا؟ انا رجعت عملناها يعني الانتين تجامبر هنا كل لابسه ليه انا رجعتها تاني وبدأ تجسلها فورمش تاني لان البرفوشي الخاصة إيه؟ ثاني ايه بيحصل به؟ من small small refrigeration small part of the eyes will become the to the back of the cornea closing the edge لم يفورش ماذا مين يحنين دا الآيرس لما يلزق بأي حاجة ينشف بطور فهيش نحن نشف بطور ايه؟ لما يلزق بأي حاجة تاينيك يا لما الآيرس يلزق في القرانية يبقى أنثير وراء باستيريوس أنثيريو تاينيكا أنا عايز بكل هذا كيف معه؟ مول بريفران تاينيشن؟ هي عايزة بس كيف؟ أنا عايزة هاي يبقى المفروض ايه بروتوكولشن بيعمل المنظر اللي اسمه انجينير ساينتست شوف على البروتوكول الايه بقى البروكلال ايه؟ اظن قلنا هو ده البروكلال ايه؟ ناقص مع بعض استنانا نقول النهارده جديد كلام كل جديد كويس ولو انت ما ركزتش مش هتفهمه لازم تفضل <تصفيق> معايا وتتركز ابقى الاول لو البروتوكولشن بقى بريطلع اند اذا العينيش ما عنده بريتران برد بريتران اتوقع يا جماعة اول من الاينت الخارج مين اللي هيطلع الايكوز المروني بخل نزيل شوية فموصل بيطلع يربط العينيش بص كده خذ معادي ايه؟ لايه حاجة اسمها ايريس بورولاس يلاقي جديدين بدأ يحصل ايريس بورولاس طب بعدين لايت ان انيشن ذات بتيرز برودزز اللي موجوده هنا في اللي لي فايبرين والفايبرين يغطي الايه؟ يغطي البرولابتد اير بتجيب اول حاجه نتيجه البريشر اللي حاصل بالبريشن ده البريشر اللي حاصل بالبريشن واللي تو عايز اقول لك ده البرولابتد اير ودي كفر أو الأعيان ولا عنده إيه؟ إيه؟, إيه؟ برو لابس إذا فيه لابس بأيس سكار بدي باي تعمل معاه؟ طيب إذا تسمع فيبر هاي تحول إليه سكار أو ده فايفر إتار تشور من إنتو سكار هذا السكار بل أي سكار في الدنيا ليه؟ السكار ته محشور في إيه؟ إيه إذا هيتكون عندي سكار ولكن السكار ته مختلف تماما لأنه كنتينت كنت هنزعي ورشا ترى مصير هذا الاسكار ايه؟ مصير هذا الاسكار يعتمد على قوته، طالح على الكلام. الاسكار ده قوي هل ضبط العين هيعدي لقم؟ هيكار زي ماهوه وتسميه ايه؟ يلا اللا عليك تسميه بقى الاسكار ده قبلت يجيبه دي دين وباسي يجيبه دي دين هل ولا ايه؟ ولا ماكلة ولا لقومة؟ لقومة يبقى تسميه لقومة أدهلت قول الله من أدهلت لجومة لذي عايدة تبقى لجومة <تصفيق> أدرد يبقى إذا كان قوي هيثيب مكانه ايه؟ او هيعمل حاجة ما؟ لجومة أدرد سواء محضركم ما هو The of the lgoma أدرد لجومة تبقى إيه؟ تبقى أوباسي أدرد تبقى أوباسي أدرد بس تبقى إذا كان لجومة ما هي لجومة أدرد بعد ما عمزيه دينت النوع الثاني اللي فيه يعني دي يعني دي عبارة من الiris محشور بكرة أنا في مني. this object contains the butter of the iris. this object فيها butter of the iris is incarcerated. مسميات لقمة هي لقمة أكلت. تاني نتيجة the كتير يحصل iris. blood. المعايير. the blood bottom... of the iris is لغومة لغومة نتيجة نتيجة the <تصفيق> the will become the <تصفيق> fiber. the fiber is transported into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 لا طب احتمال تاني لو الاسكار ده كان خلاص قوي لو الكر ده كان بعيد عامل سمو ادي العيال هاي قولي لا فاتت عايرك هاي يا جماعه عايرك بيقول لي كفاك قوي فاير انت فاير لو الاسكار ده بعيد ضغط لي في يحصل إجل الاسكارد، طيب، صار له كلا الاسكارد، بدأ يحصل بالشينج البرد، ولا يخدم عينه، ها، أجي ولا يخدم عين؟ لا ولا لا لو المنظر أنا زاد عينه من المنظر إلا في بلاسر اوه الهدى البولجين نوره أدر هيا هيتزيبه القائل وفعله بسرق القائل جايه وغلا كيف اوه القائل الثلاثة فينا لكن المنظر ده لما ايه شوية المنظر ده لو من غير عاوي رسم كرات طب لو باية يبقى اتمه المنظر ده يتمه انتيريور تابلوه معلها رسا عيضة انتيريور استابلوه صراحة لا ما أودك إدريش أنتي روتة فيلومة ما مانتفعلي إدريش وصارت بالرجك أو أو ضعيف ده ما أنتيرو هنديبستيرو أي عادي. خلاص الاثنين لو الخرطة الخرطة بقى هنا كانت عن برفوريشا الواجهور ايه ؟ لو الخرطة طويل هيبقى أسمى ؟ لوكومر أزرق لو الخرطة عيب وحصاني بولجنك وخدمها حتى بقية أسمى انثيريون تفيدون الانثيريون تفيدون من أخمار راخت العين سوما ده زائع كده يبقى راخت العين بروفومر 100 كيلو لده انا متأكد ان دي انا متأكد ان دي ايه ؟ طب جونه برجمه مش 100 اوكي هنا برجمه في 100% من الحالات بتاعت اللي استغلوا على برجمه عايز لك ايه لما يجي عيان في الاياد عنده الهكومه ادام محتاج ايه الضغط ده لو في 50% ممكن يربعه ايه بل... ممكن ما لاقيهش خلاص وفي جزء ان الاكل مفتوح ممكن الاقي من جوه اصلا ممكن الاقي الاكل تبقى ايه تبقى مفتوح يبقى هنا لازم اعيد العين طب, طب, طب العين لا انا متاكد ان كده كده لا. لما يجي أعالج ذات أول خطرة أقيد ضغط العين تبسلي بالروحة أو لا؟ لو الأول خطرة أتعامل مع البلكوم نجي المسيس أي ما أنا متأكد أنه في إيه؟ بلكومة لما نجي أعالج البلكومة أجرد هنخلص ليكون فيه؟ بلكومة لما نجي أعالج البلكومة أنا متأكد أنه فيه؟ بلوكو. خلاص؟ نجي أعزاء الخلاصة نعم نعم؟ رسمة دي؟ زي دي؟؟ لا لا هنا القلوق يعني ال ال ال أكثر تيجي إنه القول معي لك بعدين نا. هنا الأنجيل كأنه صوأ أكثر لما قلت أنا أتى لي أسرار إيه بولس نبي نبي من أسرار الليكا مرضي الله صلي الله عليه وليه وليه وليه وليه وليه وليه وليه وليه وليه وليه وليه وليه وليه يا <تصفيق> ده طبعا للتفجيمه بقى المره اللي هناخدها اللي تاجريه مكان نوع فك موضوع انتيرو ومستيرو في تقسيمها انتيرو ومستيرو التجروه بينا بينا دي في ايه بتأثر ان التفجيمه بارشل اند توتال التفجيمه ايه الفرق بينهم بقولك اهو اللي التجروه اللي انا كنت من دي بجورنيا. ولا اي ولا بارج اللي اسمه الستبيلوم كده مش اسمها الستبيلوم طب خدا لو لا تفعها عائلتك او كده اسمها الستبيلوم السبيلومة اللي عزانكو ديه is partial السبيلوم. ليه؟ القرنية هنا عبرها ايه؟ خليم والبالجين في حقيقة is partial ويبقى عرص ازاي بارشل السبيلوم ايه البرالجين شكله مص ولا كونيكال هنا البرالجين is كونيكال بارشين خلاص كده بروحنا وده التوتال الاستبيولوم اللي بحداه توتال بتحصل معها او بتحصل مع عستين تول يعني ايه اسمها ايه توتال وعشان فاكر لازم يحصل عستين توتال بص كده العين ده يا جماعه اللي انا هكمله ده كانبر كونيا الالتره كبيره جدا انتمد النيم كلها بص مين واقع كلها القرانيه <تصفيق> حاجه اسمها توتال اسلاتيك او تاكلني ده اللي بيتكلم التوتال ايه اللي يقصد بالاستبيولوم رقم 1 توتال اسننج او أقول لك ايه؟ كون يقول له توعدي لما يحصل توتال الخصر يقول الخصر اللي بعد كده يلي يحصل أي شيء توتال أيروس برونا إذا بتصيتو توتال التأثيرات معه توتال الضغط الطويل أو الجبرويش إكبر بتوتال أيروس برونا أي أيروس برونا في الغضب إيه؟ أيبرويش إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه أيبرويش إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه فألحظ! فألحظ! كلنا أنا أسمه بلدك بلدك؟ بيكون مدور مين بلدك؟ الكورنيا هل سميت رو كورنيا؟ ولا سودو كورنيا اللي لك؟ سودو كورنيا لو السودو كورنيا دي بدأ استزاق وبدأ استطعتها بلدك فالبالشي من عام كده أنا معي جاني؟ وقد كان فينا سودو كورنيا؟ لا بدأت إيه؟ بلأ استضار الصنحة لو إسكرتها طلع لقدام ونجد الإيرس؟ هياخذ برض الإيرس معك؟ أهو؟, أهو. شوف، أعمالنا تدور على التوتال أنفيروستفيلوما. تين البالجيكونيكل ولا هي مستفريكا. تين مستفريكا البالجيك أو التوتال كون. الغلاطة. البالش الاستفيلوما. البالجيكونيكل. التوتال الاستفيلوما. البالجيك هي مستفريكا البالجيك. رح نحصل التوتال توت. يسنا توت. ده ده التوين او السودوكورنيا باي توتال هايدروفول ده توتال لي كورنكس باي اسكربد باي باي باي اند ذا بايبل از تو رول انتو اسكربد ذس از كار اسكول سوبر بورد ان هيفر هيميك سيريك الباي اللي بنسميه ايه التوتال انتيرن سفلو خلاص خلصنا برسله في البريد المركزي لا خدنا البريد الطلب اصول بتاع علق وما بقى البريد الطلب اصول انت ايه انت زيق طب البريد الهوارش يا حكومه اجل انت انت عايز ايه انا لو النكار لو النكار قوي او النكار طيب تصبع عندك كوريشن ترتيب ده انا اقول لك بص على بنداتك انا عايز كان أي آه أه آه أي آه آه آه آه آه آه مفيش من آيرتك كنت بحثة جي أمو كنين تتفرس بيوتين أكبر سنتر طب يا جماعه بعد ما نخلص عندي سنتر رو و سنتر رو عشان سنتر رو سنتر رو سمول و سنتر رو اور احنا بصوا زمان, زمان لما كنت بحكي لك على البريولشن كان مين دايما اللي بيتعبني بان البريولشن ده away from? Zile. Jumme kallamme on central, small perforation ei perforation? Is it small and central? It is away from the ice. It cannot be closed by the This perforation is closed only by a vibran village? Jumme s'il java ثلاث فايبرين من هنا على ثلاث إيقوات يعجلون هنا فيلة أو سندادة أو حاجة ما فايبرين بلد يقول أنا مع بعض تاني أستمر فوريشن إستنترات هل تجعل نطي قلوز بلد؟ يو عادل إذا قلوز قلوز قلوز بلد أو بالسندادة إسماءها قلوز قلوز قلوز قلوز بلد بلد فايبرين بلد على حسب ايه؟ على حسب العيان يقول لك لو العيان بتاعنا ده هادي وما بين وضبط العنين بيعلاش يحصل إيه بالصفير المبلاج؟ تبقى عرض الضبط الضبط لما معان هادي وما يكومش وضبط العنين بيعلاش The sovereign blood will remain لما blood دي الحمد لله قفنا هدها وما وقاش اللي هيحصل؟ أدلعيان. ولا في blood ما وقاش فضل لأن العين هادي وضبط الانتر أوربنر برجر نور مقتا بيعلاش إيه بيحصل لو في الـ sovereign blood remain في مكانها؟ هيا هتحول ده فايبول هتحول الى والله هعرض عليكم بقى ها نكومه والله نكومه ادرى والله من ادرى نعم نكومه من, من ادرى فاكرين لما قلنا هنا اسباب انكمن ادرى رقم واحد نبله ونكل ونكود فاكر دي جت منين من؟ من؟ من في المنظ بالفوريت ار احنا بنتكلم دلوقتي مين اثرت عليا كمان اهي عند ثانيه بالفوريتن Central. central way, central way, uskoo. Aivan oli, illo illo kummallan määrä. Dokin tietysti määrä. Udaan tilaaminen, muut tietysti määrä. Meillä on jo aikaa. is tilaaminen. Joo, joo. Joo, joo. Joo, joo. Joo, joo. Joo, joo. Joo, joo. Joo, joo. Joo, joo. Joo, be closed joo. Joo, joo. Joo, joo. Joo, by! this fiber in blood على على حسب العين لو العين هذه وبيكوش مدة يعني نورمال the fiber in blood will ولا will remain. then when the response into the scar, he's done with the scar, the process, one hour. so by العين بيكوش مدة يعني عالية. هاي جماعة. العين بيكوش مدة يعني عالية. تري أقول إيه من السلوت جامد بقى اتوقف ابل الاني تروح طبع طبعها ثاني بتطلع لنا ريبيتد كل شويه تقع كل شغال عم انا اكيد انا هحاول اتصرف انا تصرفت انا هنا كده وهنا يعدي من هنا Lamenterpoisen taalien hinnan epidemia on hinnan epidemia. Oletko tsemminen? Esokoriil, spesial. Oletan haja? Ennen retroistä jenkei pe, me of the fibrin blood. This will give a chance for me, for the to And line ذا البرفوليش طبعا حرفنا لما جاء البرفوليش من هنا ومن هنا line ذي البيتيوم تعتمد جميع ما هو هي ما هي إلا بس على البيتيوم. البرفوليش على البيتيوم. So the definition of cornea is بس. ما هي النقيقة يعني من كورنيا الزيتلا قوي جدا؟ ثم الإمتالي عندما موجود، هل يجب المجلد ده يجب عليهم على قرض؟ متر يقولك هجي كورنيا الزيتلا وينجر تيل بايت سؤون يعني عمرها ما تلحم الوحدة حاس أول خطوة شاء الله أنا دي نكون فعلامي كورنيا الزيتسول شيء مين؟ أول شيء اللي بتجي حول ترجعتها ليه؟ هل الأطفال؟ الأطفال هي كان إيه؟ يا جماعة اللي أنا معاك يا ريالي ايه مشكلة اللي بادي؟ قديني الاحارة مشكلة مقاعطة؟ تحرارين، انا اتنسح على الروس انا اتنسح على في المناطق يمكن أن أعلم أي موضوع يتعلق بالموضوع المتبئة لا يشعل يعمل المتعلقة بالأمور المتبئة <تصفت> لماذا؟ لأنه زمان من سنة 21 سنة... سنة... سنة... سنة... سنة... سنة... كنت أجل روحة من سنة بفوش الكورس كان لسن موضوع المتبئة سنة بفوش كده ورزا لله سيكون لشيء من كده ورده فلو سنحصل لديش الدعوة خالف بالموضوع المتبئة أي سؤال عايز اطلب مره ثانيه ده مش يا جماعه طب خلصنا من هذا الموضوع ده موقف لطيف قوي خدنا له طب هنشوف نشوف طب على الموضوع على لو وقعت طب لو وقت دي هيديلي شانس فور مايدييا توكريت اندراين ذا بريشر ولحول البريشر انت فيستولا اهت منجر على ذا سترا فينا عايز ذو ني اندراين مش على الشارع بما ان الفستولا العين هتفضل مفتوحه على الشارع تعال قولي ازاي تشرح الفستولا اسالك شويه يعني العين مفتوحه صح هذا انا العين ايه وده من هنا ومن هنا ايه يعني العينه تفضل مقطوعه على الشارع بما ان العينه تفضل مقطوعه لو قيس ضغط العين الضيود كل فرق جهد بيطلع لو ضغط ليه ضغط الاجري عالي من يعني يعني لو جيت على الانتير شامر هل هتلاقي انتير لا البروتس ده عامل كده وين طبعا الراجل اما الدنيا كلها كل نفس يبقى تاني خطوه في الدايجنوس الانكيامبر ودي فورده بالاورجيز لايت بلاس انتيو تشامبر خلاص يبقى اول حاجه في الدايجنوس اوف ذا ريزلاكتشن شامبر فورمال فورمال لا ايه في طب على انا قلت انا عباره كده طواط كل الكلام هنستخدم نفس السد ده اللي كل كلوسيوم. فتحنا هنا تبرز كلوسيوم. هاي العين. تبرز كلوسيوم بتعمل واحدة من اللون. لا. اسمه المراد من كمية اسمه واحد. اسمه تيدل. الترس له هلا مفهوم حتى كلوسيوم في العين. وأنه علينا ولا فتح. نحب نذكر الجهاز اللي يكبر. هو الجهاز اللي يكبر العين. المكبس كوبت على اسمه. مثلًا يقال تقصد تبرز وانا اعد العيال على اعداد المثاب بتقول لي وانا العين العيال على اعداد المثاب عشان اتفرج اتفرج على الطلبه كلهم استخدم ضوء اسمه ايه بايبرز بلو لاي اكادم ضوء لونه ايه لونه ازرق ما بقى اعمل ايه ابتدي من هنا ويديا من هنا على العين ابتدي اعمل حاجه اسمها جينتل بريشر برضه لو انا عملت جينتل بريشر لو في شويه ديكو اتنين يجيله ايه يخرج يطلع اللون خليه أسأل ولا يخليه أكثر خبتش في شوية مية بلقى ديجي هنا ديجي أحطر هنا في المكان ده ايه؟ طيب نيوشن يبقى هتشوف ايه ونت هتعمل هذا البيت you will see the ecosystem coming from the fistula by using the green color of the مثل وده يبقى اسمه positive civilization تعال احتيت الثلاثين هنستخدم جاهز اسمه هنستخدم السابقة اسمه هنستخدم مثل الوثين شونا هنبقى السكرماني؟ So can I don't know if it works. By gentle. I to say that You will see the equals You will see the equals coming from the picture. But you think it's a green color. What do so, you think? <laughs> okay, so, I am both By add It's a grip. So it's I. I'll add ونغلي الدول اللي واع على عين العياني وعني نضغط على عين كده هو. من هنا ومن هنا نعمل جمتل شكرا؟ هان شو في المنزل ده؟ مين رضيض اللي مبزق من جوه ده؟ في حاجة بلعن من جوه يدل بها يدل ايه؟ ده اكوة ده كان النصوص كله اللي هو اكوة اللي هو بدأ يكتبي ولا بدأ يبقى أسأل؟ بدأ يختفي هكوة دعا شدي شوية هنا وشوية هنا يبقى يقول ده اكوة coming from Green بلدق أو ده ستاين. ستاين. ده اليو بينج هو اللون الاخضر بتاع النوتين الايكون ده بيلبق كده ده مش سبانخ قال صلى الله عليه دي ريفرس ساين يبقى اتش اسمه ظاهره انت والساين اسمها ساين خلاص ممكن 6 ساين صح بس في حاجه بقى يعني ايه مايك كده من الجي ده يبقى التت ده اسمه ايه اللي قدامك ده فا اذا انا أكيد الحتة دي يا دي بدا ينزل من الناس اكيد الحاجه دي كانت ماشي يا جماعه اي سؤال في الفيديو ده يقول لي سي ذا كوت كمنج فروم ذا ريستورانت باي يوزينج ذا جرين ايه هو السوبر فيستر اور ان العيمه مقفوله ولا مفتوحه مفتوحه على الشارع خلاص عنده في الكومبليكيشن بما ان العيمه على الشارع وما انت بيقدر تقلّف معايا الكمبيلجيشن قال من هنا و من الثمينيات و مفتوح. مفتوحة يوم حاجة انا هتخش و حاجات مين يخش و رجال ايه ديه جون جواب و ايه مرض هو غير جزء سيلي احصل سابيوريشن او بسيئة الارد اسم المرض ده؟ ما هو الانجو فالمانيس؟ او سابيوريشن او سيئة الارد انجو فالمانيس ايه Haluatko niin, mutta ilmiä, mikä on abul obus? Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. لما الأكورس يطلع، يحصل إيه ضغط العين؟ ضغط العين إيه؟ يحصل حاجة اسمها تاي بوتوني تاي بوتوني؟ يعني ذي جريب لأي غودي يعني ضغط العين هي إيه؟ أقولنا على أكرا أروسل لما ضغط العين هي دي مشكلة اسمها؟ بلجوب، هو رسم بلجوب، هعمل لهم حصة مجبوعة بلجوب واثنين؟ واربع، حسنة ثانية، يوم اللي اثنين ساعة اثناشر؟ الناس اللي عندهم هيقولوا احنا تيجي معاهم بلوكو هبعثه كل المجموعه لما تيجي ساعه بس يقول الاثنين الساعه 12 راوند التكاعودي طراوند جلس طراوند رمى ثاني ايه يجوا معاهم مصوه انا شحنه ايه ما خالص بيقولوا خلاص احنا على حاجه معاك خلصوا الراوند ديوا مستعد راوند الرمى يبقى الساعه واحده اه كده ناقصنا كام راوند يعني زروق كده في الاخر هتجي تخبط الراوند وقال المحاضر المحاضر دي فجائي فتقول لي المحاضره المحاضره دي من زمان هينفع حسين المحاضره دي وخلاص خلص الموضوع المحاضره المحاضره هتاخد كلكم معايا حتى بلاش, بلاش انا عامل الحصه دي زياده غير ببلاش خلاص يا جماعة لو طلعتوا بالنسبه لا انا انا باذن الله كتير عشان يمرقوا طيب مش شرحه بالتفصيل هشرح لكم يعني ثلاث مرات هتوا معاين؟ هعملوكم كده جدا للنزل سواء الرامد لتضبطاتهم ماشي خلاص تفايا على هذا المعين، ماشي طيب لما قامت خدأ مش حصل إذن العين قالوا بسوا في فيه بلاث مثل انتاني شعارك البراث الفيديك هو بريشر، نتي قلت البراث اللي هو البراث لديك إسمه طبعا البراث بريشر، بريشر من بره، يدقائه اللي هو الانترا هو الكلار بريشر. ما إيه ما إيه؟ إيه إيه في في لو الضغط بتاع الايه ما ينفعش يزيد وما ينفعش يقل لو زاد هيحصل ايه في مضخه البيت دي؟ اتقل يحصل الكيميا في الشبكه دي وشبكه النور طب هو ده موضوعنا دلوقتي لو الضغط ده قل مفيش حاجة بالضبط على مضخه البيت دي من بره ايه يحصل؟ هي الضغط اللي هو مش لاقي حاجه من يحصل فيها ايه بقى؟ الموضوع ده نتيجه دي اعراضيه كده ايه في الاندرا اوكلر فازو دولتيش امال انت بقى اي غرضه اللي باينه ها الواحد ايه البرنامجه بتاعكم دي من كل الشبكيه أكثر حته بتتجمع فيها دي فيها منطقه النكله ده مش دي في مصر دي جمع اديمه في منطقه النكله ده معرض اسمه في اتلا لماذا يقرد؟ لما يقرد سلع عاصل إيه الضغط العين؟ قالوا احسن الله هنردكم عاصل إيه الانترا أو بلد أكلر برص بيسل برصو؟ برصو؟ بدأ يطلع من هنا يا إيديمة الإيديمة الجمعة في مصير في الماكلر بدأ يأخر عندي الماكلر إيه؟ هذا الكمبيليكيشن رقمت ليه؟ إحنا انتفقنا إن العين يفضلها يا جماعة الأسيو الشامبر بقيم مخلوم إيه؟ فيه إيديليا ممينة؟ بيه إيديليا، فيه إيدي قريب جدا من القرانيه والايرس قريب جدا من اللي فوق يا بعض والزقوا مع بعض الايرس لو رجع في القرانيه اللي هو مشمول عليه ده اسمه ايه انجلوبيكل الايرس ده لو رجع في اللي تلاقيته صح دي كمان هو كومبليكيشن رقم 3 ممكن يحصل ساينيكيا فورميشن هسالكم سؤال لو الساينيكيا ده هيحصل ساينيكيا فوريه طارئه وهي انجلوب أو حضر نجل اسمها؟ هو دي أو انا قلت لكم السنه دي كانه عملت كده حد فاكرها ما هو قايلتوا ايه انفيو وثير ايلجيو انت لما الواحد ان البريتري اورجايز لازم البريتري اوف ذا كورنيا فبنسميها انفيو يا بابا بس برضه بنسميها ايه بريفرال انفيو صايكي ليه بقولكوا ده معروف ان المنهج عيان عنده بريفرال انفيو سميها دي بقى الانجلوايزر يبقى له ورجومه الكلام ده صح هنا العيان اللي عنده طريقة الأنثيون الثاليكية وفي نفس الوقت عنده فتسكلا دقتل ماذا هي لا اه انا عندي اجي المسيطر الثاليين بس بس ايه؟ اتسوح تقول بسالة تانية امسا بطريقة الأنثيون هنا ايه؟ تعمل كله هو اذا احنا نتعبه لو انا عارف ايه من فتسكلا دي؟ احنا شخص لك ايه؟ العيان هي... لو عنده فتسكلا الأنثيون الثاليكية تعملوا كله كولوكومة بس اكتر واسم د أو لي أصدر كلاجروف زي أو زي. نرجع كوميديشن، يخش، في بئر مص، العين السماي، ضفدعيني إل أو متورط بس في بريديس. يسأل ماجلان، مش قادر البروكوما يلمل مأفل الفيكتور. رقم أربعة؟ يا جماعة كل أكله الدين. بس كده الأنثيو البصرة منياء اللي تظهر من البصرة هذين ن نقط أو منطاد الأنثيو البولي. نو الأنتيو البول اللي ده لمس area دي في منطقة الأنثيو البول اللي في ده. سميه في في في في ده انتيرور تاني ايه بقى كومبليكيتر اسمه انتيرور بولار كافا انتيرور بولار كافا ان شاء الله لما نيجينا في كافا خالص دي بتيجي بيتولدوا كده الانتيرور بولار كافا بيتولدوا في كنتيرور بولار كافا خالص بولار كافا اللي عندنا من اللوركم انت برضه ولا ديجيلي تيجي حاجه اه عندنا انتيرور بولار بس ده شيء مش اسكنسي لو ضغطت ده مش عارفه طب ولا مكتوبه مكتوب هو ده أquired uh, <كيد> عندنا acquired and cure bullet catheter. again is it an cure bullet catheter عطل the perforation خلّي list the palate dent. the cure bullet list touch the perforation which is full of toxins. its toxins بروزت لي the cure bullet list after لا طبعاً ده يتم acquire and cure bullet catheter. فكده مشكلة جداً يا جماعة. طب كده مين ده؟ الانسينيام، عارف الانسينيام بيترفع مع جامد قوي بينور بقى يقول لك انا جاي من بره من هنا حولتها لك لايه؟ للفينس طبعا ممكن اكمل كده ايه ده؟ الانسينيام يكمل على الجانب اليمين ده ثاني على جنب ما وصل للمطر الثانيه وصل بين منطقتين القلب بدل الانسينيام يقفل القلب ده رقم 5 الانسينيام ممكن يوصل للبيرو اوف ذا كورونر لحد ما يوصل للانجل ويعمل لك برضو هو يا جماعه اللي التيار بين هنا بين هنا كده عمل ايه قام عم كاثول لبيت تكمل جدار كده كده لحد ما اوصل لبنطيط الايه الانجل اتقل الانجل لما الرسمه كده مع بعض بقى كده ثاني هنبص ان هوخش انت طمطت طلعني ار يثنين دول بين يحصل ناتورال الدنيا الدنيا ببعضيها طيب وبس في الاندير وغورب ده الاندير الاندير وغورب ده الاندير الايبيديا ممكن يعمل ايه؟ يبطل الفرنية من جوه ويوضل الى كده قمسنا عندي في الكريخة سنتر ورش سنتر ورش سنتر قبل ما تخش ورش هدول الجدوة ده عنده لقلوب شكرا الدنيا من القلوبوس وقا هذا عيانه وعنده بس سمين هذا عيان بصعب لكومة أدرا طرام أدرا ده لكومة ايه؟ <تصفيق> نانس أدرا طب ده أدى لكومة برضو والذي فيها عائلت ايه؟ تبقى لي لكومة ايه؟ لكومة ايه؟ أدرا ادي النجمه ادره لان تابع الدفق المزدوج في الخليج مع ايه بعد <تصفيق> البوت اما دي اللي كومه ازرق ما حصلتش لما عاني بالبولشن نفهم وايفر واي اللون دي دخلت بتحصل... الاجيولوجي الناتجه تبقى ايه خالص قارن هنا والانتي تشامبر هنا الانتي هنا نورمال ادي المشكله هيبقى ايه يبقى هنا في انتي تشامبر وعايز هنا ريكلو وهنا ريكلو فضلت العيب قل في هنا هنا يبقى هنا نورمال هي التينشن ممكن يعلى لان فيه لازد. لازد في الايرلاد لاد في جزء من الانجل يعني ممكن القوه تيجي عاليه كده يبقى التينشن هنا غالبا نورمال من التينشن ممكن يعلى ثابت كام في الميه لو استقروا كده 5% طب الجيودل اذا الجيودل فيها ولا هنا البيوبل كتبا عنده زيهر This is the area of the bublet البيوبل هنا روند ورغلت هنا البيوبل إرغلت مكتبه عن بقول ماذا؟ بيرشاء شبه هي إرغلت طب ايه موضوع البيرشاء تتحوليها لجولة؟ هاريك لا نصورة يبقى البيوبل هنا يا جماعة إرغلال عشان الليكم ترى ايه ازاي بيرشاء تتحوليها لجولة؟ تيدي الوقت حاليات هسألكم سؤال، الأوباثي دي يا جماعة، سواقع لونها اين؟ اي في الدنيا؟ لونها اين؟ جريشوال؟ لونها جريشوال؟ تبيني أوباثي دي؟ قلتوا جريشوال؟ ولا يجل البيديد بقى ان انا ممكن ارص دوها الأوباثي؟ قال ليه حتة بولي؟ دي انت مدى بقى؟ ده لون مين؟ طيب. دي بقى هنا الأوباثي، اثنين دي؟ بجمزي ممكن ألاقي جوه الأوباثي مقطة لونها بني؟